بسم الله الرحمن الرحيم صاد و ا ل ق ر آ ن ذي الذكر بل الذين كفروا في ع ز ة وشقاقا كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا ا ل ا ي د إ انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب إ ذ دخلوا على د ا و د ففزع منهم وقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إ ل ى سواء الصراط إ ن هذا أ خ ي له تسعه وتسعون نعجه ولي نعجه و ا ح د ة فقال أ ك ف ل ن ي ه ا وعزني في الخطاب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 هذا ما توعدون ليوم الحساب إ ن هذا لرزقنا ما له من ن ف ا د هذا و إ ن للطاغين لشر م آ ب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميما وغساقا و آ خ ر من شكله أ ز و ا ج ا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 إ ن يوحى الي إ ل ا انما انا نذير مبين اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون